نزلكون في نهايه اخر من شهر ربيع الثاني كان عم القياسه والشرين من, بعد عام من كنا قد وصلنا إلى باب الارض انه الالس ما فيش تلقى بيوصلنا يعني نظام الانواع من الصخر انتهى يا امدر الصحر لا امدر الواصر الواصر لا امدر الديان شوك بسم الانواز كتاب التوحيد لقظيمة العلامة محمد بأهد الوهاد صحمه الله تعالى وقالنا بقوله خاتم الله تعالى باب بيان شيء من انواع التكليف قال احمد حدثنا محمد حدثنا حدثنا حدثنا بن جعفر حدثنا عمرو حدثنا خيان بن العلاء حدثنا قتنه خبيبه بتلاقه في القيرقه قدمنا حدثنا قطن قطن قبيصة حدثنا قطن قبيصة حدثنا قطن قبيصة عن أبيه أن لم نتمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيابة والأحفاء والطيارة من الجب ثم قال عظم على عظم الهيامه ولا ادي داول والنفائل وفي كتابه في صحيحه المضمنين فقط تكلمنا في باب الصرف عن الصرف وعن تعريف الصرف فقط <تكلمت> <خطني> الصرف والصرف <تكلمت> تبين نعم السحرة عند أهل السنة لهم حقيقة وليس من وليس مجرد خيارات هو عند المعتزلة وعند اهل الجبل ان ترى حقوقك السحر ولكن ما هم رجالي نبيه الاحد الا الله وقد سكر اهن صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم كما بيانه انه ينقص هذا من وجود شيء من وليد انا اي قائم بوجه من صلى الله عليه واله وسلم هذا اه لانه بشر يمر كما يمر البشر ويصبر كما يصبر البشر ولكن هذا الصبر لا يؤثر عليه على مقام التبليغ نعم <تصفيق> فإنما كان يؤثر عليه صلى الله عليه وسلم نعم في الأمور الحياتية العائلة التي لا علاقة بالتدمن أو بالرسال فهذا الجديد يكون المسنف في أنواع السحر أو خيئة من الأماس السحر كما ذكرت عنوان الجديد <تصفيق> وحديثي الأول هذا فمذكر الثلاثة صور هو من السحر فالحديث لم تثبت موجه جندل كما ولكن المسلم ذهب <إسناده> في الطرق <تصفيق> قلنا على ولا هذا قد اختلف في تعليمه فوالذوي فهو مجهور يعني لا, لا يا رحمن هو تختلف على أكثر من الأخرى وهذا عجل القرار في إسناد واب حديث ولغاركا فهو لا يصف مرقوعا أو لا يصف من ناحية الإسناد عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم وما الحديث كما جاء في تسكين هذه الكلمات بعده فوله كما قال هنا المسند هي جذر القيم فهذا كان معروفا عند العرب زي <تصفيق> والمكره يعني اذا اراد ان قال شيئا كان هو قولا بالقايم يعني ا عن مكانه او يجبرونه على القول على ان يقول ان طوع جهه الشيء ان انسان تاءم وان اقار جهه دونهم طيب نحن هذا النقطة كما قال المسلمة من عين هو الخط وخطك الأرض وأشبه ما يكون ضرب الرمي اللي عليه ااا متسلمه من تسمى في زماننا دي ها؟ كسمينه العرافه اللي تقدر الوضع اه ايضا كان يصيره انطيفيه معينه لا تعينه ويعد من من ومن السفره وقد جاء في حديث معاويه ابن ابي الحكم السلم ان المسلم في حديث الذي جاء في اوله أن المعاوية لما تكلم في الصلاة زجائره أقف زجراء الصحابة وضربوا على أخذهم فأخذ فيها ستنة أميات من آخر ما جاء في حديثها ففي هذا الحديث فيه تنوياه عن الخطف في الأرض فقال المبيه صلى الله عليه وعليه صلى الله عليه وعليه ومه كان مظل من الأنبياء يخط فإن واخط قطه فذهب مأفا المشكله هذا قديم على اهلنا ففي المشكله بينهم <تصفيق> و ثلاثه يدل على زواج هذا الطبق الذي هو ضرب من الصحره <تصفيق> فلكنه... خلدونها أن كام... يعني هذا ما... القديم ما... ذلك انه قلنا نقمل على انه كان يعني نوعا معينا وهل اليه اروح اليه هذه المدينه بخطط معينه نحن الان علمها في شارع قواد انه كان ما يقال هذا يعني بخطط لا تخالف اسطقها التي عليها الفهال الصخره لغه المعينه مفهوم ايضا على بعض ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان اراد ان يقول او اراد ان يمينا لني عاير في ذهنه فائقه غير غوغاء اكثر من قط هذا الخط ولكن كما قال اهل الامر لا يعرف احدا البكة كيف يوقف هذا الخط الحق إلا بوحد من الذات ف... فلا... احد من هدوله ان يعمل بهاده لا انه ليس يتعلم هذا السحر ولكن يجب علينا ان هذا الخط الذي عليه الكهان والصخرة تمحرم في شريعتنا أنا كتب كتب معينة في الأرض بصفة معينة الأول يبرغ الرملة بعد الضرابات معينة أو بصفة يعني يعرفها هؤلاء الكهان قد يكون فيها نوع تقرب <تصفيق> في إلى الجنة إلى أو قد في يكون فيها ضرور من ضرور الكهانة التي ديها يعني مدرجين على الناس كعلم اللذين هذا كعلم اللذين أمور السفاق عليه بذعب قليلا فكل هذا من الزبت فالزبت هو وصف كما يملت قدرت سر يقول ان الزبتا يغمر الخره او الاوزناء تفر الزبتا والتعامل مع الصهيون كن هذا من الزبتا الذي حرمه من سبحانه وتعالى وهو من, من الشرك الأكبر يا من التغير هو ايضا يتعلق بالطيور وضرب الغرغره الصخره كما ايضا فساقوا الكلام عليه التفسير ان شاء الله تعالى في دور مستقبلي هذه هي الاسرار في ذكرها المسلمه كذا قريب هي الأنواع الصحرة المقرمة بالإجمارة نعم ما يقال في هذا يعني عالمين وقدروا بكلامهم كتحرين هذه الأنواع من السحر نعم وعن عز لله من الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس بمقام من تصانع شعبه من النجوم فقد تركه شعبتا الى التحريف هكذا قال المسند بحمد الله تعالى ف كتب خرجه هو في مسنده وخرجه يعني غيره من الاصحاب اللي <تصفيق> المكرم هو هو و... من وت... <تصفيق> اصحاب السلام على تحريم تعلم علم النجوم ان عليه اصحاب زهق الفلكيه اصحاب الادوات انهم يستدلون و بتغير بتغير اضرار المزون و بتغير مواد المزون و السماء على حدوث شيء معين أو على من خيم او على ترقب شر على يد حركه الثلاثين تغير بدور الاخبار بالحركات هي قلوب إذا وصل المجموء الكلاني إلى المكان الكلاني يعني برد السرطان برد, برد, برد في الوقت الكلاني أو في الفترة الكلانية من تابع إلى تابع يدل على أنها سوف يحدث لك معين سوف يحدث لك سوف تحدث سوف ترزق برزق لا يأخر من التي يتعد من مغراج برغي ومن, ومن اقتباس شعبة ومن شعب النجوم هذه الشعبة شعبة من شعب السحر هذا يعجب من السحر <تصفيق> <تصفيق> من ال التي هي من الخلل في تدهور الوجود فمن تعتبر خصبة ان تعلم علما من علم الموجود وتعلم شيئا من علم الموجود ورق ورق الاقدار او الاقدار من حركات النجوم والافلاك فإنه قد وقع في في, في الشرك الكرودي تالله تعالى هو الذي يدبر تحريك النجوم ويعلم مواضعها ويعلم ااا الشرك الكرودي لا ما برق الأسباب وغير المسبباتها والذي قدرها الرب سبحانه وتعالى ف... وأيضا يتعلق ب... بالكهانة عنه وغير والإمارة إفراغ الله عنه وغير هذا يعرض من توحيد الرموية فأنتعتقد أن الله سبحانه وتعالى والذي يعلم عنه وغير لأنك لا تستطيع أن تعلم الغيب ذلك بأي سبيل من السبل أو بأي طريق بطريق الكهانة فمن تكهل بأي الغيب قد أشرك في الرجلية بالنسبة لذلك من ادعى أن يعلموا الغيب قد أشرك في الرجلية وهذه غاية نسترزل إلى الشركة في الشركة الإنوهية فتعلم هذي العلم من الكفر الذي يتعلم عندنا الكهانة وعندنا الصحر في طرق الصحراء وهذا شكل من الكفر فتعلم الصحر كفر فالعلم ليه كفر أما نسألك التعلم بعض الأخبار التي تنشر في الجرائط عمود الابراج هذا تاج بالسك وعظم من السرق الاصغر ان كان يعني يبدو انه أن هذه الاحبار المنصوره هذه الابراج هي من حق فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسافات انما الاثري طلب الرقم او غيره تصدق انه يقول قد كشف هكذا هكذا نتكلم صفر الاصغر واكبر حسب اعتقادي هذا المسجد ف يعني غير هذه الاخبار التي تنشر في هذه الادراس هذا من القطب الاصغر ومن الشرك الاكبر فقد يتحول من الى الشرك الاكبر الى قطب اذا اعتقد ان هذه افلاك ولازم نزيل تملك الضرّة وأنها تملك الخير والخير لهم بدون الله أنه هو التي تساين الأمور فإذا اعتقد أن هذا المزيد من الأفلاك هو أنه ديها تثير تتحكم فيه من هذه الضرّة من دون الله أو دونها فهذا العبد بلا شك من الشرك الأجبر من الكفة الأجبر لما اعتقد صلى الله مجرد سبب وليس بسبب مباشر المزهر يعتقد انها سبب اوبر الشكل الاكثر المزهر انا اعتقد انها سبب القراءه الذي يقرا ب يعني بنوم لا عبد محرما ومزهد القراءة لاعتقاض بأنها مما تبقى يعني يستقنى سبيل كما يقال فهذا محرم بلا شك هذا عدد من المحرمات وهو شرك الأظهر إذا اعتقد أنها سبق ما سبقه الخير أو الشب أو بمشاء أميه أو, أو تطيره بيه فأعتقد أن هذا الرجل لعب من أسباب طبعا هذا شرك شرك إذا أعتقد أنه أقفل لا أعتقد أنه أقفل لكن على أحوال المسلمين وليس كفار فالغالب عليهم هذا غالب عليهم ما هو هذا أما بالنسبة لحال المسلمين لمن تكشفين الجانب فالغالب عليهم هو ما حتى تأمنه صبر هو عبد من الشرك الأزم لأنه عبد المسلم فرايد ان على الميل العله في مساله صفه كما يقال يعني, يعني تستويض وزيء القراءة يسل أن يكون من أهل العلم الجنة يعني أنت كان هذا من التحذير لتحذير الناس وصلا أو لمعرفة ما يقار هذه الأمم هذا لا شيئا ولكن كانت القراءة كان يقال من أنت تسليم فيكرعنا هذا ويخسى عليها في هو ما يكون فيها منهم من له الذكر ان كنا لم نعتقد لم يعتقد انها سبب كيف تتمس هذه الاهله ان الامور لا تتقيد بالناس ااا مش او او مزاحه التقيد بالناس مزاحا مثلا صديق اللهم صلى الله عليه وسلم يقول أنا عندما رأيت, رأيت, رأيت كمية تشأبت هذا فلا شك هذا هذا مكروه وأقل ما أردت أن أول ما لهم الضغط إلا موظم تحرم فالشاهد للغاية اللي أقولكم أن تعلم علم المجوم هذا وعلم الأدراك هذا هو عبد المحرمة في شرعة الإسلام ولا يجوز أن يشتغل همين المسلمين وإن أكثر توجي على أقصة الطرق والباعة الجرائب بعض الفكل التي تعلموا مثل هذا ها؟ يا... يا الجاهل من المسلمين قد يتعلقون لمسل هذه الفكل فعليهم أن تحذروا من... يعني من آه... من هنا تحت ولايتكم من زائجة الأولاد وكذلك من الأقارب من الجيران من مثل ذلك ومثل ذلك الأمور لا أقل لي <تصفيق> أن تتقل عز وجل ولا عونا للشيطان نفسه ليس على متعودان ليس لكي من شيء ايه طيب لو الزلمه الاسئله الاخر درس يكون افضل حتى ليه يا من كده ااا Thumma natatatiha taqai ta'na. Wa man ta'na raa ta'na asra. Wa man ده حدوث ثاني وراي وقالوا يقللوا بارسال على الحسن او الذكري فهم الوضع ولكن لما عليهم صحيح إن من عاحد عقبتان مهما تشافيها و نعم وهذا نعم هو المرافق القولين تعالى من شر المكاتات في الوقت فإن السواهر أو فإن السحرة تلأتونا بهذه القيبة واعقدونها رقباً معينة وينفسون فيها دعاجة بالمعين من المكاتات حتى تحضر الشياطين فهم يتعالون هذا تقريباً من إلا الشياطين بهذا يحدثون السحر فمن تعالى هذا فقط سحر ومن سحر فقط أشرك في السحر من الشيك فنرادح عن السحر من الكفرة الأكبر من الشيك الأكبر Auk of سلام على رسول الله <تصفيق> وعلي اصحابي المتابعون النباط كما ذكرنا ان النصف ان النصف هو العقد من الصحه وهذا بخلاف انه يمسك في يده في الرقيه كانه فذكرنا نبينا صلى الله عليه وسلم انه كان يزمكائه في يوم كسف هنا ويقرؤ انه هو دكن فينضح دمه على كما قرت هذه الحديث لعائشه عند الشيخ ان من يذكره التي هو لنعق الله الصحراء والكهان هذا يعطيه من السحر الذي هو من الشوك المخش من الملك <تصفيق> وكذلك من التعلق عن شيء ملك إذا قد تقدم أو سبق الشلامه عن مسئلة المعلقة في باب سادق يعني أخذنا فيه مواقر من شرح في يتعلق بشأن المعلقات وما يفيد في هذا البيان مما يتعلق بالمعلقات أن الساحر أحياني قد يؤمن هذا البيان هذي أن يعلقها حجاراً معينة ويحتوي هذا الحجار على طلاثم سحرية فمن هذا المعلق المحتوي على طلاثم السحرية فإنه ينكر إليه إن الله أهل أهل أهل عن الشرق فمن أخرق سبحانه طالعاً Mekalahul hyrhaid alhaid. Wa'ali binimafroori anna rasulallallahu alaihi wa taz al-khaad ala al-munabbi'ukum mal'arhu hien na'imadu al-khaadu bainan nai al-khaadu bainan نواصل بالتي فلوه فكر رؤيه في كتب الحديث اللي قراها هذا الحديث ويذكر في كتب اللغه بلاغ العرض نعم العرض هو الايب العرض بتكسر العرض ويتبع عرفها رسول الله عليه وسلم هناك هو القاره أو نقل القول أو الكلام بين الناس على سبيل الإفساد بيننا القاله أي منون القاله بين الناس وكان طرف طبعا هذه المنونة من, من أسائل الجود ومن تهدف للأعراض ومن مصائب لا يعلمها الله هو ضرب من جنوب الصحر يأتي هذا أن المال فيوصل كلاما إلى شق آخر يقصد ديه وبين صاحبه فإذن هذا الكلام يقع في قلب هذا المنقول إليه في قلب المنقول إليه الكلام موقع الصحر فإنه نقوم بحبه بغضا لهذا الذي نكله لحقي الكلام فلذلك أوراد أبو السامة في هذا البيت نظن بينا في الاتخاق أحمل العلم من المحرمات بل من الكبائر من الكبائر الدنيا <تصفيق> وهي طبعا في الحديث من عباس رب الله علينا من دل مخار يا سبب من أسباب العذاب التبك بل من أكثر الأسباب لتعافذ بها الناس في طبورهم بس الله السلام عليكم فإياك وإياك إياك إياك من النميمة وإياك إياك أن تنقل إلى أخيك ما قد على صاحبه وعلى أخيه إياك من هذا إن هذا ما يتبعك فإياك أن يدخل الشيطان من أبواد أنت تدركها إن الشيطان له مداخل إلى القلب يخدعك بيخدع يقولك أنت طرق هذا كلام من ذلك التحذير أو من ذلك النصيحة لا. خرق ما بين التي يرادها الخير وغين الممينة التي يداد المال الشرق احزر لأن من الأسف هذا قد تفش ذلك بعض إخواننا إنما رحل الله من ذلك ومن بأب سبب داخل الشيطانون فلا من هؤلاء أكبر ولهما علي بن عمر ربي الله عنهما ألا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاد إلا من البيان الضخرة سبحانه وتعالى عزيزي هذا الحبيب من يتدبر في معناه يجده ينتبق بحركه على خط أحياء البلداء خصوصا من القطباء البلداء الذين قد جمعوا اما اذا اتاهم الله قسم الزواج قسم النكاح او لو او طلاق هذه البلاغه تستخدم طلاقه لساهم في سحر الداعي تسحرهم وبيانهم ها ان لسحر ثلاثة و... ما تتأثر بهذا السحر إلا الجاهل أو صاحب الهاتف الجاهل اللي لا يعرف الأحكام الشرعية ولا يعرف الأصول الصحيحة بهذا يالخالي. يالخالي يالخالي. <تصحيح> بهذا الجيان الذي هو السحر وكذلك الذي في قلبيه هوى يرميد هذا هوى يلتقي هذا الضيان بهذا الهواء ويستنفي ذي اسهار فصاغ رسول صلى الله عليه وسلم ان نستن من الضيان وصحه وكان دور الاياسر في هذا الضيان اهل الاحياء من ايه من الصحه شغل الاياسر في سهول اهل الديار مستغرب كلام هؤلاء ف كمان حال هؤلاء القصاص في غدانيه مع استنبره هذا كلام حقيقه الادراك فهم كما يقال يا اهل يعني يفتخرون ويتصدقون بحسن بحسن جوارهم فكذلك الله يعني يستخدم هذه القدره التي اعطاها الله اياها من ريه من بالكلام فيتفلح ها فيصدق بالكلام فيصحت السامعين بطريقة الديانلي ليسرطهم على السلمة وليسرطهم على جنة علماء وليحجع ولذلك هذا هو من, ف... من المكتل الثاني ولا يحيط المكتل الثاني إلا إلا بأهده وأما الدياني قال لذلك من الحق وضع الباطل هذا محمود ولا يظن صاحبه وكما قال سبحانه وتعالى عن كتابه العزيز الله سبحانه وتعالى تبنيانا بكل شيء البيان حد ذاته لا يظن لأن الله سبحانه وتعالى اتضمن في كتابه وقصل الآيات وكذلك لقصر الآيات ولتستدين سبيل المجرمين وكذلك الرسول صلى الله عليه وعلى المسلم كانوا يعظوا من أعظم الناس ديامنا كان لهم الحق فهو يبحث الضافر وأما هؤلاء الذين هؤلاء يعظوا ديامنا سفرا فهؤلاء يبحثون الحق وينصرون الضافر <تصفيق> <تصفيق> kunt ek julle فقد دعوه لن تتبرني صلاة أرضا حين يومًا صدّى لا. الله وهي حيث أخرج عن الله ولكن لم يرد أن مسلم لم تصدقه هذا وجاءك في البقرة الحديث خلق بعض أهل العيون هنا مع الرواق الكاهرة القطاع إن الكاهرة هو الذي يأخذ الخبر الذي نقلات نقلات سيقوم الجن من السماء يعتقد <تصفيق> منهم هؤلاء الجن من السماء وامل العراب قال <تصفيق> بقدم هذا انزال او نقله الارض ها والاخر بالصور تقينه ان الكاهن والذي يخبر بالأمور المستقبلة فلكين أنا الغيب <تصفيق> فأما العراع والذي يعرفك بأمور حاضرة حياتك ولا يخبرك بشيء مستقبل صحيح بصلا مثلا بأمور من أمورك الطاصة التي أنت تعرفها ولا يعرفها أحد غيرك ولا ياربه أحد غيره و... قبل <تصفيق> الأخي غدامه اسمه مثل صحيحه مثل حدوث عائشة رب الله عمره أن ناس لنسأل النبي صلى الله عليه وآله وآله وآله وآله فقال لا بشيء فقال ليسوا بشيء فقيل له أنهم يخبرون بالشيء قد يحدث أو بالشيء يحدث فقال مع إنما, مع إنما ذلك الكاهر مع إنما ذلك الشيطان يوحي بالكلمة التي يسمعها من السماء إلى وليه في أذن همين كقر الأبزاء ف... فإله المصطرق والسنة الذين هم نعفل عنه سبحانه وتعالى في سورة الجنة فإننا كنا نقعد منها مقاعد للسنة فمن يستمع الآن ويوجدنا سنجل بلاه شهادة وصدر وإننا ف... لمسنا السماء فواجه بلاه مره بحرصة شهيدة شوه بلاك وإننا كنا نقعد لنا مقاعدة للسماء ها ف... الظلم كانوا يجلسون عند السماء الأولى يعرفون أحضار السماء وكان ما ينعونه من هذا من النبي صلى الله عليه وعلى الله فلما دعثة الرسول صلى الله عليه وعلى الله سلم صار مرجعولة بالحجار أو مرجعولة بالشهر مرجعولة بالشهر بالنوار ولكن أحيانا يعني يسترقوا أحدهم الكلمة قبل أن يعني يسترقوا الكلمة فيقرها أو تيمتوها إلى وليه من الصحر أو على الأرض قبل أن يقزقوا بهذا الشهاد فكما جاء هذا في حديث من عباس الله من عيد الإيمان المسلم وإضا من الحديث يعملون اه نعم من دل بخاري حديث الاعبس في بيان حال مستركي الصدق اه رغم ان اخرج هذا في تفسير قوله تعالى ان صورته صدق اه في قول الملائكة قال ماذا قال ربكم قال الحق وهي العليم دور كبير ما هيجدون من الآن فوق جاهل حبيب هنا طالب ذلك وقد الامر في السماء ضربت ان استاذ بهت قد عالم من قوله كانه سقط سقط لانستيل انه سلكه او سلكه على سقام يضرب وان الاسم خطيها من الحدود اذا اذا سقطت اذا دنجا الحجر الامرث ف... فيقولين ماذا قال ربكم فيحيرب في... في دعوتهم على بعد قال قال الحق قال... قال الحق وهو العليم الكبير ف... فيستخبروا أو فيخبروا أهل الصموات أو أهل الصموات السابعة أهل السماء التي تليها بنا سنعوهم الخبر و بنا كلام الله عز وجل من الأخضار التي يصرقها والله سبحانه وتعالى في كل يوم كل, كل يوم هو في شأنه عز وجل حتى يصل الخبر إلى السماء في السماء فيسترجوه في مسترجو من أمير الشراطين من الجنة فينكوه وفينكوه احدهم الى وليهم من الصحراء فينصف لصحرا او كاهلا في الارض فينكوه فيحبك معه مؤتا كبيرا طيب فينصف بالكلمة التي من الثمان فيقول الناس مرد الواطن دانا فلو تصرحوا واحده تكذب هي مكذبه وقد حدثت كذبه وهي مكذبه وكذبه اه وهم ادعوا اني اكتب يعني يصدقون هذا الكاهن الصالح انه صادقته في تكلمت واحده اه يتفاهمون ان يكذبوا الاخرى لكم التي كذبتموها ولم تحدث فالشاهد أن هذا وشائل وأنته الذين يتقربون إلى الشياطين من الجن ومعاركة هذه الأخضار من السماء هذا التاهد بلا شك قد وقع في الشرك الأكبر إذا تقرب إلى هذا الشياطين أو إذا له قرين من, من الجن ومن الشياطين ويأتيه في هذه الأخضار فقد وقع في الشرك الأكبر منه لن يحصل على هذا القبر أن هذا الزمن السيطان إلا أنه في أصر كبير إلا أن له تقرّب إلا أنه بالعجابة أنك يحبّوها لأذي السيطان الزمن فنجد تهانه يتعبّل بسيك ومن يتعب إلى هذا الكاهن ويعتقد أن هذا الكاهن يعلم علم الغيبة يقول لله فهذا ملا شك يعجب أيضا من الشرك الأكبر المنخوف الأكبر أما إذا رعب إليه ويعتقد أن هذا كاهن مجرد سبب ها؟ يعني ما يعتقد فيه وما يعلم العجب منه ولكن يعتقد أن هذا كاهن يعض سببا يعني يلتائم سوديه لدفع الشر عن نفسه بسي يقول ما أحضر أي شيء لم يقل الشيء من هذا الحجر من هذا الأخذ بالأززا كان يدعي ولكن يقول لنا يعلم من هذا الكاهر ولا يعلم الغار لأنه يقول لنا يعني آآ قد أخذر لهذا حتى يحذر من هذا الشر وإذا ألزه تاهد هذا عبد من الشرك الأزغر على حذب حال أو اعتقال صاحبه من يعتقد من هذا الكاهر أنه يعلم الغيب أو, أو أنه يتقرر من هذه من الجنب وقد يعظم هذا الذي يذهب إليه فيها لبعض هذه الأبوال التي يتقرر بها الشياطين مثل أن يعظمها مثل بذات دجاجة معينة ويرتخ بها, بها مثلا أركان معينة من الغيب أو أن يأتيها بالأشياء الغريبة التي يعلمني من أعمال الشواطين لديت أحزبها من التنائم الغريجة ويأمره يقعل فيها أقعال الموعينة يتقرر فيها يضعون السيطان الزمن هذا دي لشكل عد من الشركة الأكبر هذا هو الشرك الأكبر أتمنى يا عبد الله والأليم Al-Nabiyy sallallahu alaihi wa sallam kaya Masjata ka hila bima yaqun Taqad keter bima duzila Al-Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Khawaru Abu Dawud Wa li asba'ati wal Wa kaya Sahidun ala chastihimani al Al-Abi Mugayrata من ادعى الله بان اوتادنا وقرتقر بما يقول فكل كفى بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولله يهدا لسان جيد قال بما تقول ما هذه الحديث لأي دماغون الذكرناه أو يعنيه بالمعنى نفسه يحديد الصلاة اللي أقرد المصيح أتمن وأن العالم تطير مقوعة ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تسهن له أو فهر أو تحر له أو Wa man abakamina, wa tabdafalu bina yabud, wa maddafala bina usbila ala muhammadin sallallahu alaihi wa ta'ala. Hawarun bazdaarun di islamin jayirin. Wa bawarun tabdaariun di islamin hafadin bin hadithib دون قوله مسأتا إلى آسره قال البغري الأرواح الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوخ ومكانه أصدار نبي ومجم ذلك يتكبر أمتكبر أمتكبر هو الكامير والكامير هو الذي يخبر عن المغيرات في المستقبل وقيل الذي يخبر عن ما يخبره وقال عبدالعبات النكينية الأعوام اسم الكامل والمنجم والعرق <تصفيق> والعرق <تصفيق> اسم اللي كامل ان ابراق القمر للتابعن والمؤمنين ونحره والرمان ونحره والمال ونحره في محارم الامور بهذه الطرق وقال اعداد في قوم يكتبون ابا جادي ويرضون بالوجوب ما أمراء من فعل بارد له عند الله من خلائم طبعا بنسبة الحديث أمرار من حسين بس ما نواصل قولك و... ان معناه ثابت كان غيرنا فوق في الاحد السابق هو ده اللي انا استنيت ان انا فرق وانا مع الراجل كان قدامنا في هذا وهناك من أحدهم علم كما عن الشيخ الإسلام المتابعين من ظهر أن العراق هو م... الكائن العراق اسمه الكائن والرمان الذي يقوم برم من المناجم الذي زي... يستعيه والذي ستعلم علما فيه لمعرفة طبيعة الحيوديات و... الاكثر اللي اقراه هو الانتقاء لعلي عبد الداس فاحنا اخرجوا ان امبرا الزرق مسماته دي فاده صحيحه لله عبد وهي ان الاحرق القدوم الذي خط به الذي الذي خط به الساحر على الأرض او او التقني ايضا, أيضاً عليه هذه الاحرق الغريزه فله القدره الساحر في احزبه وكان يعني لها قوانين معينه سحريه في طاقه الاحرق طريقه معينه وصلت طولا في هذه الورقه الصغيره كي تحذف أو كي ترطب كلمات معينة تقوير من الأسناء الشياطين أو من الأشياء التي تقرر بها الشياطين وذلك صادق أبن عبس لما قال هل عن أبي جاد على مدينة ونظرون هل من هنا ما لهم عند الله الحياة حيث اذا فعلوا هذا لتقويه بشكل اكبر في المنظور علم وعلم التوبه ولا خلا ولا خلا من دنيا ان ان يكون علم هذا الصحه ما ذكر هذا على ان تعلم علم الصحه هذا يعد من الامور المحرمات ضمن الجزائر التي تصل بصاحبها الى السجن الاكبر فلا يعني اخضاع المستوى احدا كان من موجود التي تذاع الان كما ذكرنا على ارتقاء الطبب من تعليم الصحه ترقى علم اس في بلاد الاسلام خصوصا في مصر الاسى هذه الكتب التي تعلم السحر لا يجوز اي حامل الاحوال ان تفكر ان تفكر هذه الكتب او القراءه فيها محرم داوز فتحضروا اياد ان تفتح باب مثل هذا لا تشتروا كتابا من كتب السحر بحزه انت عارف ماذا يودها ان افتح اه حلو تمام ها ايوه خد دي يا اخي فطلنا ما هو الدرس ده ايه ده درس ده فكل مساله ال من هذا ثاني ترى على هذه الامور اللي ممكن ان تعد من هنا لا تطلق كذا ده في الصلحة العامة لكن لا تكون من ذلك الحيطة والحيطة ولكن هذا تاني في في الغالب تاني صنع ساحرة ليس ساحرة فالصلاحة الغالب الذي يحدث السحرة الذي يوجد من المئة خارطة أو من الأمور التي لن تعتقد الناس عليها في الغالب يكون هذا مثال الشياطين لذلك كل مئة السحرة لا يكون صحرة في الغارة يعني من الأحوال إلا إذا تقرب صاحبه بيه للشوطان فقامنا عن أن يأتي تنقل وداء العرب معينة ومعريفة وليست من بريد الصحرة ف... فهذا يعني في نظر لا يعد بالصحرة ولن يسمى صحرة قصيرة ولكن إذا اختلق هذا الجزاء فإذا فعل هذا أحيانا ففعل أفعله أخرى من السكر فلا تقطع إلا عن طريق الشواطين ف... أقرب بساب هذا هذا الدرامج التي تقطع إليه الأسف إلى بلاد الإسلام من هذه البلاد الكافرة من فرائصة ومن غيرها واكون صار الان للاسف صار الصبح الان عند اهل على هذه المسارح وعلى هذه ال ال ادعاء في وهذه على ملك من الناس اا فهؤلاء بلا شك لا يفعلون ذئب طيبين من مستعاره من الفقره اللي وقعت في في الشركه الاكبر واما هذا الذي سمى الحاوي عندنا في بلاد الاسلام فكانوا بيسموها عباره الالعاب ولكنها لن... ليس فيها الحيل المحرمه صح ف... فاي فهذا... هذا ليس سفرا ليس من السفره الذي بنكون زي المركب الاكبر we wel verse ons noers oud man sent one on net repay وما هي أعراض الصحر فالذي صحر إنه يعني يقع لك مقالة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لما صحر وكان يركو نفسه يركو نفسه بالرقوة الصراعية دون عيبادين وبالتابحة و بالأدعية التي فبقت في صنة النبي صلى الله عليه وسلم نحن ما كان يرحب جبريل عليه السلم النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول وكان يدعي هذا يعني يقول على نبي صلى الله عليه وسلم بسم الله عرقلك وكل دائما يؤذيك ونشرح كل مجتم ونشرح حسبه إذا حصلت ونشرح كل دعايد يجب <تصفيق> على قراءه سوره البقره حتى تحضر الصواكون من البيت من الصلاه يقولون بالغايه من قراءه سوره انت خرج <تصفيق> <تصفيق> أما أن هؤلاء المعالجين فلا ننصح بهم هذا المعالج الذي يدعي أنه معالج من في الغالب إن رحم الله منهم يكونون يكون يكون يكون من الجهار فقد يكون بعضهم من, من الكهنة المتفكرين يكونوا سواحيراً أو كاهلاً ويتسطروا تحت القرآن تحذروا منها ولم يكن بالسحادة من يصنى في المعادش كما جاء في الحديث إذا, إذا استطاع أجب أن ينفع أخاه وإذا كان عندك أن تدرأ أن ترك أخاك عن لذي لاثم لا تستخدم لا لا تتفادى حركه نريد يكون هذا حركه تتكسر يوم فليس هناك ما ما نسمه بالمعايش سريع الاقتلاع هناك هناك يرتقي يرتقي ومن ذلك اخذ الاجر الذي يحتج به كان وزار الحديد أبي سيدر القدري اللي رضي في قراءة الفاتحة ونوى أخر الأسرة عن هذا فجل لا يحجي بيه عليه على, على اتخاذ لولاية حركة نعم نعم نجان طرقيت بسما مرة وأعطيت أسرة طلبت أسرة فجل جاءت لا على أن لا يكون حركة لك وعلى أن لا اه امور التي و اتت كواثير في المسلمين طيب الاكل اموال المسلمين, المسلمين بالظهر تمام على الاطلاق تحو صحبذا علاش وكان من من الالاف القدامى فتحققوا المكاسب اللي تلاك عرض ولا تقصد بغير حق من الأمان المسلمين لخدم هذه الأمان فأولئة تكونين أبهال الناس بالباسر وليس هذا المدر الأجر الذي يؤكد على بطوة وكان أشاك أحديد أبي سعيد المفدرة نكتشف هذا شاء تعالى حتى نصالي الإشاء وسلم الله على محمد بناء الأول وصحابه